السلام عليكم ورحمة الله وكفى السلام على الذي نصطفى لا سئ من نبي المشتبة والأمين المصطفى على صحابتي الكرام والبيتي العظام المستقبلين الشرفاء وضعت إخوتي الكرام ما زلنا الفضل من ربنا ونعمة مع كتاب ربنا الذي إذا طهرت قلوبنا ما شبعنا منه ومع سؤلات الأنعم بلغنا إلى قول تعالى إن ربك وأعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بمهتدين أي الله عز وجل قد أحاط بكل شيء ألمه يعلم خرجات النفس ودقة القرى وأخفى لا تخفى عليه خافية في هذه الدنيا فإنه يعلم ما كان يكون وما لم يكون لو كان كيف سيكون عليكم السلام وكاتف برني محسن الله عليكم السلام وكاتف قد الله جل في علامة والذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثل أهنة يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فرب العزة جل في علامة هو الذي يعلم الذي يضل والذي يهتدي هو الذي يعلم الصادق من الكاذب والمخلص من المنافق ويعلم بأهل الصلاح والرشادي والسداد ويعلم بأهل الفساد سبحانه جل, جل في علاه لم حسب الناس يتركوا ويقولوا أمنا ويفتنون وغفتن الذين من قبلهم فلاعلمنا الله الذين صادقوا ولاعلمنا الكاذبين وقد قال تعالى أن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله علما بهم عليكم السلام عليكم وغلط على ائلميم حسب الناس يتركو ويقولوا امننا وهم لا يقتنون ولا قضتنا لدينا من قوله فلا الله الذين صدق ولا يعلمنا الكاذبون واكثرت الكسر على على الضلال واكثر الكسر الكثيرة على على الكفر قال الله تعالى وما أكثر الناس ولوحصته بمؤمنين ومن اكثرهم بالله الا هم مشكون فالكثير من من على على فساد وضلال واضلال وعلى, وعلى انحراف وحيده والله اعلم بذلك عليكم السلام ورحمه وبركاته وعليكم السلام ورحمه وبركاته عليكم السلام وبركاته قال الله تعالى ان ربك واعلم من يضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين ولا أن تعلم ان الضلال بيد الله الذي رفع له بيد الله فهو قال ربك هو أعلم من يضل عن سبيله رضي الله عنكم جزاكم الله خيرا الله اليك الله عنه اللهم امين هو اعلم من يضل عن سبيله وهو عالم بالمهتدين والضلال والهدايه بيد الله الذي رفع له واهله فيها رد على, على, على الجبرية على الله تعالى جعل الفعل منسوبا للعبد هو الذي يضل هو الذي يهتدي هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين والحق بأن الله على خلق الضلال والهدى ولذلك نحن قلنا هذه المطلقات سابد أن يكون لها تفصيل في هذا الباب لا يقال بأن, بأن, بأن العبد لا يعمل ولا يقال بأنه يعمل إطلاقا المسألة على التفصيل بأنها تنسب لله خلقا وإجادا وتنسب العبد فعلا واكتسابا ولذلك عند التفسير قال الله تعالى فمنهم من هدى الله فضل منه وتكرم ومنهم قال و و منهم من حقت عليه الضلالة فقال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وان كنتم مؤمنين كان يقال من ادعى ومن فلابد من زعم ايمانا فلا بد من اختباره ومن اختباره هنا في قولي ان علامات الايمان هو الاكل مما ذكر الله عليه قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياتي مؤمنين ايه علامه الايمان ان عندما تذبح تسمي الله تبارك وتعالى الله عليه فانه طيب وهذا دل على الإيمان أنك تبحث عن ما ذكر الله عليه لأن الإيمان بأنك تبحث عن الحلال وعن الحرام لأن الحلال ما أحلى الله وحرام ما الله جل في علم قال, قال فاكونوا مما ذكر رسم الله عليه يعني إن كان الإيمان أنتم على الإيمان فاللهmor لا يأمركم أن تأكلوا مما ذكر رسم الله عليه على وهذا طبعا بخلاف اعتقالات اهل الجهلية وما كان اهل الجهلية عليه من عدم التسمية ثم قال وما لكم أن لا تأكلوا مما لم يذكر رسم الله عليه وقد فصر على وقد فصر لكم ما حرم عليكم إلا ما اطلقتم إليه لئن كنتم الى من دون الله او علم ان ربك هو اعلم بالمعتدي بالمعتدين يقول الله تعالى امركم الا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وكان في هذا الباب ان كنتم امنتم بحق والايمان يجري في قلوبكم ما الذي يمنعكم أن تأكلوا من ماذا بحتموه بأيديكم بعد أن ذكرتم اسم الله على على ذريحتكم والحال أن الله جد سنائه قد بين لكم ووضح لكم ما حرم الله عليكم عندما قال قل لا أجل فيما أحيى عليها على, على الطعيم يطعمه إلا أن يكون ما يتثنى أدنى مسفوحا أو الحمخزين فأنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به هذه المحرمات التي تعددها الله منها هذه المحرمات التي يحرم الإنسان أن يقترب منها إلا إذا جاءت الضرورة وفي حال الضرورة وإن كان في محرمصة غير متجانف لإذن فإنه قد يأكل, قد يأكل منها من هذه المحرمات لا تشهيا ولكن ضرءا لمفسادة أعظم وهي الهلكة إذن هو الآن حتى في هذا باب ليس بي دلالة على على وجوب التصريح الآن هو يقول في التعبير أن من علامات الإيمان أنك تقبل على ما سميت اسم الرحمن عليه وتأكله خلافا لمكان يفعله أهل الجاهلية وقد قال الله تعالى وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وهي مما أحل لأن الله عدد لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم هذه الآية تمسك بها المالكية على عدم حرمة كل ذي ناب من السبع وكل ذي مخلب من الطي لأنهم قالوا قد تفصل الله جل في علا المحرمات وتفصيل المحرمات جاء عن ربنا سبحانه وجل في علا رب الأرض واسمه بقوله قل لا أرد فيما أرحي عليها محرما على طعم طعمه إلا أن يكون ميكتا أودا مسوحا أولا مخنزيني فإنه غجس أو فسقا وهلا لغير الله به قال إلا ما اضطرلتم إليه يعني هذه المحرمات التي عددها رب الأرض والسموت إلا ما اضطرلتم إليه لو ترتل شك فهذه تقدر بقدرها تؤكل بقدرها يعني المسألة ليست أيضا على إطلاقها لكنها تقدر بقدرها رجال قالوا إن كثيرا يهدلون باهواهم غير ان ربك عليم بالمعتدين شبه نظر وانا المساله عظيمه جدا المنتقم بعد الله قال ان كثيرا ها رجعنا لمساله الكثير وهذا بيان واضح جلي على مسألة على القلة القله والكثره وان أكثرها مزموما إن صوت طب هل الصوت عند الجميع أم الصوت أنبيوني بالمن هل الصوت عند الجميع أم الصوت عند الجميع أم ماذا <تصفيق> هم يقولون عندك فقط يا سمراء اتصل علي أنا تحت أمرك هم يقولون الصوت, الصوت جيد يا سمراء إذن هو, هو عند حضرتك خذت رقم التصوير كنت تحت أمرك شوفنا لابد أن تلحظ أمرا قال وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغيره آت على الكسرة وقلنا الكسرة الكسرة على الضلالة والكسرة على عدم الهداية بل الكسرة تتمسك بالغواية وأكثر ما يضلهم هو اتباع الهوى كما قال الحمد لله عشاء الله عليكم تبتوصل بس مع فريق العمل الرقم وبعدين نتصرف يعني إن شاء الله قال وإن كثيرنا يدلون بأيوائهم غير علم إن ربك وأعلم بالمعتدين فالكثر الكثير على غير الهداية قال الله تعالى وانططع أكثرهم فأرض يدلوك على سبيل الله وما يمن أكثرهم بالله إلا هم وشيكون إذن, إذن كما قلنا الطائفة التي, التي أهم ما عندها تلملم البشر من كل جميع بقاء الأرض ويهتمون جدا بالكم دون الكيف واهتمونا جدا بالكثرة بالكثرة والكثرة وقد قلنا قبل ذلك لملمة الشملة تأتي على صحة المعتقد وكلمة التوحيد قبل توحيد. قبل توحيد الكلمة وإن تتع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله وإن كثيرا لا يدلون بأهوائهم الأمر الثاني وهما جدا مع الكثرة وأرمهم هذه الكثرة في ضرار لأنهم يتبعون الهواء وهذه من من ما يكون انهم يتبعونه وجاي قط دائما لا تجد لا تجد اثري لا تجد أثريا قط إلا معتدلا يسير على السويه ولا تجد من حاد عن الاثري ولا يعظم الاثر إلا وقد الا وقد انحرف عن الجاده ولا تجده الا يعني مبتدعا ضالا أو تريده متمسكا بودعة يراها حسنة والفتن كثيرة ولذلك قال وأن كثيرا لا يدلونها بأهوائهم بغير علم وجعل الهوى عن غير علم جعل الهوى عنه والحق أنه لابد أن تفهم أن هنا هناك لابد أن تفهم هناك فارق بعيد جدا بين الهدى وبين الهوى الهوى يضلك عن سبيل الله والهدى يلعلك تسير على الطريق المستقيم متابعا فيه الشراء القوي قال رب العالمين يا دود إنا جعلناك خريفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله شوف اتباع الهوى يضل عن سبيل الله سبحانه وتعالى هناك حديث وأن كان فيه ضعف لا يمنح ذلكم حتى يكون هوا تبعا لما جئت به وكثير من الكفار وأهل الجاهلية يحلون ويحرمون اتباعا للهوى بغير, بغير علم فهم يتبعون أهواءهم والذين طبعا هؤلاء القوم الذين يقولون بالذوق والوجد والمنمات هم, هم, هم أعظم الناس اتباعا للهوى وأعظم الناس حرافا عن الجادة وذلك قال مطمئنا قلب محمد وقلب أمتي إن ربك هو أعلم بالمعتدين أيضا شفروا في القدرة والقوة والقهر وإحاطة الإن والإحاطة بالسمع والبصر والقدرة قال يعني الذي يتمسك, يتمسك بالأثر ويتمثل به متعلما ومعلما وعاملا وهو أعلم بالمعتدين وإذن هنا لابد أن تعلم أن تعلم أن الاعتداء وأعظم الاعتداء هو اتباع الهوى أعظم الاعتداء على الاطلاق هو اتباع الهوى كل من وجدته يتبع الهوى فاعلم أنه أكثر الناس اعتداء على الإسلام وعلى أهله قال الله تعالى وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ مِمَكَانُ يَقْتَالِفُونَ أي يا محمد مر أمتك أن يتركوا الجرائم ما ظهر منها وما بطن نعم الظاهر منها الجلي والخفي منها أيضا لا بد من تركه ولذلك كان أهل الجاهل وهذا أيضا فيه, فيه البعد عن اعتقدات أهل الجاهلية لأنهم كانوا يرون أن الزنا إذا كان ظاهرا فهو إثن وإذا كان مستثرا فلا إثن فيه فنزلت آيات حرموا الظاهر منه والخفي إن الذين تكون الآثام والمعاصر أعطونا ما الله سوقون اذا اجرمهم يوم القيامه قالوا وظهر و و ظاهرا الاسم وباطنه فهو اثم والاثم في التعدي والتجاوز على حدود الله جل في علاه فلا بد من أن تتركه ولا بد ان تنأى بنفسك عنه ولا تفعل مثل ما فعل اهل الجاهليه بمعتقداتهم الخاربه في اتباع الهوى كما قلنا دونا دون النظر إلى طريق الهدى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يأقوا التارفون يعني الذين يتكبون الأثام والمعاصيتنا ما حلم الله جل في علا دون أن يبالوا إلى ذلك فأولاء لهم جزاء, جزاء, جزاء السيئة سيئة وسيرونها من القيامة حسابا عصيرا إن لم يتوبوا إلى ربهم ويأوبوا إلا فقد فاتح الله مجال التوبة والأوبة ما لم يغرغ الإنسان ما لم تطلع الشمس من مغربها فاستغفروا الله وتب اليه وضرب ظاهر الاسم ما باطنه لنا دين اكنوها اسماء سويجزام ما كانوا يقترفون وقد يقال وضرب ظاهر الاسم وهو اسم الجوارح وباطنه هو اسم القلوب واسم القلوب اعظم عند الله بمراحل من اسم الجوارح والعجيب ان الايه انقلبت كما يقولون كثير من حتى الدعاه على الساحه كثير ممن يهتم بالكلام على بعض الناس وتذكير الناس وجر الناس الى الخير ترهم اهتمامتهم تنصب على اسم الجوارح لأنها ظاهرة على اسم الجوارح وما ترهم يضعون أيديهم على اسم البواطن وإثم القلوب وهذا أعظم كما قلنا أعمال القلوب هي الفاصلة وأعمال القلوب هي التي تصعد بالإنسان عروجا إلى السماء أو أعمال القلوب هي التي تنزي بالإنسان إلى عماق الأرض والتردي فمن أدواء القلوب الحسد وهذا أعظم الأدواء التي تهلك القلب وتهلك الجوائح لأنه إذا هلك القلب هلكت الجوائح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغى إذا صرحت صرحت الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وظهروا ظاهر الإثم وباطنه هنالذين يكسبون الإثم سورزانهم بمكانهم يكتريفون وايضا الحقد والغل كل ذلك من أدواء القلوب الفتاكة التي تتودي بالإنسان وتدعاله حقا في خطر عظيم فالغذل هي أسوأ ما يكون في الإنسان أدواء القلوب كل دائن في الظاهر سهل تنظيفه و... لأن النسان قد يقع في المعاصي ويزل في الزلات وهذه لا يخلو منها أحد لا شيء حتى الأنبياء ولا يخلو منها أحد فقد قال الله تعالى وعصى آدم وربه فغوه وقال أن يساعد المسلم من أحد إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة إلا أحد من زكريه وكان في دعائها يقول اللهم إن تغفر تغفر جمع وأي عبد لك لا ألم من دا الذي له الحسن فقط من الذي لم يزل قط فهذه وسريعا ما يمكن أن يتوب منها الإنسان أو يعوب فيتطهر تطهرا كاملة ولكن أدواء القلوب اسواؤها واعظم سوء فيها يعلم الله به قال الله تعالى ولا تذروا ظاهرا اثما وباطنه الذي نكسبنا اثنتا وزنا بما كانوا يقتارفون ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وكانه جدا ومصيه ادم التسميه ولا تاكلوا لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادروا أي لا تأكلوا مما ذبح لغير الله فعلها. أو ذكر اسم غير الله عليه كالذي يذبح للأوثان والأصنام والأضراحة والقبور هذا كثير جدا يعني عند الناس يذبحون البدوي والعباس ويذبحون لهم حقا في هذا, في هذا باب الأسئلة تكون بعد الدرس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه و... ولا تكون ما لم يذكر الله عليه اختلف الفقاء في تفسير قولي تعالى ولا تكون ما لم الله عليه ترطبا على مسألة التسمية هل التسمية واجبة أم التسمية مستحبة الشفعي يقال في الجمهور يقولها التسمية مستحبة وعند أدل على ذلك كثير من الحديث ابن عباس قال إسلامه تس... تسمي... تسميته إسلامه تسميته إسلامه طبعا مسلم انتهى ولذلك حدث عشر رضي الله عرضاه لما قيل للنبي صلى الله عليه يعني يأتينا اللحم ولا ندري اذبحوا على اسم الله على ذبحي ام لا قال سموا انتم وكلوا وكانوا من المسلمين سموا انتم وكلوا نعم بذلك اول الامام في قوله تعالى ولا تاكلوا المناميذ كرسول الله عليه انا الذي الذي الذي اهل فيه الغير الغير فحملها ف على قوله كل ادى فيما احل الي محرما على الطعام ان يطعم الا يكون ميتزا او دماء مسفوحه او لحم خنزير فانه رذ او فسقا وهل لغير الله به ولغير الله انه ذبح على النصر انه ذبح او ثاني وللاصنام الجمهور على انها على أن على على لم يذكر اسم الله عليه يعني يذكر اسم الله عند الذبيحه ولذلك اشترط ان رسول الله في حديث هذه قال إذا اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله قال هي شريته الان وذكرت اسم الله شريته انه الحديث انها واستحب استحباب وذكرت اسم الله طالما كان مسلما وهذه ميته فلا يجوز اكل منها فالاكل منها معصيه هي من معاصي الله وهذه لعك انيس فالله مقام قال وإن الشياطين لا يحومون إلى أولياءهم يعني يوسوسون إلى أتباعهم من المشركين والكافرين والمنافقين وأيضا يعطيهم بعض الشبه التي يلقونها على المؤمنين بالباطل فلذلك لابد للمؤمن أن يكون علما حتى يتهيأ كيف يرد على شياطين الإنس والجن تعلمون أن الشرطين الإنس والجن إذا تعاقدوا إذا اتفقت كلمتهم يلقون الشبهة الكثيرة على المؤمنين ويلقاء الشبهة على المؤمن يعني فيه طرح ما للمؤمن من خير قال قال الله تعالى وإنه لفسق وإن الشرطين يبحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وكان من من عظيم شبه أهل الجالية أنهم يقولون عجبا لمحمد ومن معه يأكلون مما قتلوا ولا يأكلون مما قتل الله مما قتلوا قتل ولا يأكلون Subst Anal مما قتل الله يعني يقولون الميتة قتلها الله Stretch لا يأكلونها وما قتلوهم يأكلون منهم 就 buds and Chris and Chris قالوا وإن أطلتموه فإنكم لمشركون, وإن إنكم لمشركون يعنى لو اخذتم بهذه الشبهة الضعيفة وطعطموهم على ما <تصفيق> أطعتمهم على ما خالف تشريع الله جل في علاه وأنتم مأمرون شرعا أن تتبعوا ما شرع الله جل في وما حكم الله جل في وقد قال الله تعالى منهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله وانظر للبغن شاسع الفرق الوسع وهذه الشبهة الضائلة الضائفة جدا العليلة يقولون ما قتل الله وما قتل الله قدر قتله دون, دون الذبح هذه الميتة احتبس فيها الدم احتبس الدم فيها يجعلها ضارة جدا بالإنسان وأما ما ذبح صار الدم مسفوحا فإنه لا يحتبس فيها الدم فتكون على الحل والبل وأي خبير يقول لك اللحم الطيب هو الذي صار دم مسفوحا وأما الميتة التي اخترنا خطوة كالموقودة والمتردية فإنه يحتبس فيها الدم واحتبس الدم فيها كما قلنا نجاسة تضر جدا بالدم في من أكلها قد, قد يقع عليه الضرر العظيم قيل في, في, في الاضطرار يأكله قلنا نعم في الاضطرار وفي الاضطرار كما قلنا جاء الشرع بتجويزه وما جاء الشرع بحله قد يعني لو كان شرعا فإن الضرر يرفع قدرا لذلك قال الله تعالى وإن أطعتموهم إنكم مشركون. وهذه تحتاج إلى التفصيل هذه تحتاج إلى التفصيل لأنه قال إنكم لمشكون فنقول هنا الطاع على أنواع على مراتب لو أطاع أهل الكفر في معصية فهي معصية ولو أطاع أهل الكفر في كبيرة فهي كبيرة وإن أطاعهم في شرك وكفر وتحليل حرام و... والقياد لذلك فهو كفر فهو كفر عليك مسامكاته أحسن الله عليك أفضل عبارك فيك بعدا لو أطعت على الكفر فهو كفر وإن أتعطبه مع المصير فهي مصير المصيرات مرتبة طبعا المشكلة كبيرة جدا في هذا باب على أنك إن أطعته في تحليل ما حرم الله جلالي فعله وعلمت بأن الله قد حرم ذلك وهم أحلوه وأطعت في ذلك سأدخل في قوله السلام عندما دخل أي عدي محات قال واتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من ذول الله فقال قال ما عبدنهم ذول الله؟ قال أما أحل, أما أحل لكم الحرام أحرام عليكم الحلالة فاتبعتمهم قال نعم قال تلك عبادتهم تخذوهم أربابا والله جل فعلا يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الحلال ما أحل الله والحرام ما أحرمه الله سبحانه جل, جل فعلا ثم جاءت الآيات تضرب الأمثلة للمؤمن وللكافر فيرى القرآن بأن المؤمن هو الحي الذي استنار قلبه بتوحيد الله جل في علاه لله والكافر هو الذي يعني مات قلبه ولا بصيرة له يعني خلط بين التوحيد وبين وبين الشرك قال الله تعالى او من كان ميتا هذا المؤمن الذي يعني دعى الإيمان قلبه فاستفاق نورا في قلبه وفي, وفي وجهه قال او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها <تصفيق> او من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها وهذا تمثيل للمؤمن والكافر فالمؤمن مستنير بنور الوحي الالهي والكافر يتخبط في ظلمات الكفر والضلال والمعنى أن يعني هل يستوي الاحياء الاموات هل يستوي اهل النور واهل الظلمه هل يستوي هل يستوي الكافر الضال الأعمى الذي لا بصيرة له بالذي أحياه الله تعالى وحيا قلبه في نور العلم والتوحيد والإيمان وأن قضى الله من الشقاء إلى السعادة بنور القرآن هل يستويان مثلا لا لا يستويان فإن الله جاء بشرع بش هذه الشريعة الغراء التي تفرق بين المختلفين ولا تسوي بين المتماثلين فالذي يسبح في ظلمات الكفر والشرك والشقاوة والهواء لا يمكن أن يستوي مع من قد وقف شامخا عزيزا بنور الإيمان والتوحيد والقرآن وتراه, وتراه لا يتحرك إلا إلا بأثر وإلا بدليل وإلا, وإلا بآية وأما الكافر ما تره إلا يتخبط عشواء ويتبع هواء في كل شيء ما هوى شيئا إلا ركبه وعمل, وعمل به لا يستواني في المرتبة ولا يستواني في المكان بحال من أحوال أو من كان ميتا فأحييناه فأحيينا بنور القرآن أحييناه بنور الإيمان فعاد قلبه توحيدا يغرد, يغرد توحيدا والله دعا جعله بصيرة يمشي, يمشي على هذه البصيرة أو وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها فطرى كيف الله دعا قدر مثلا عظيما بالمؤمن الذي يتبع الأثر والمؤمن الذي صار خفى النبي صلى الله عليه وسلم مهتديا بنور الهدى ورد على النساء السلام أمره واتهمه كأبي لهب وأبي جهن وعتبة وهؤلاء كأبي بكر وعمر وعصمان وعلي الذين قد دعبت بشاشة الإيمان قلوبهم لا لا يستواني مثلا بحال من الأحوال قال كمن مثلو في الظلمات ليس بخرج هو في تيه الظلمات يسبح فيها كذلك زينا الكافرين ما كانوا يعملهم وهنا فيها أيضا استدراج الله جل في أن الكافر عندما ألقى الله عليه الحجة وظهرت له الآيات البهيرة فإنه عمد وإنه جحد وإنه طغى وتكبر وتجبر لذلك استدراجه الله من حيث لا يعلم فزين له هذا العمل سوء عمله زينا له فرأاه حسنا وهذا من استدراج الله جل له سنستدرجه من حيث لا يعلمه فإن الإنسان كلما علم أنه على خطر وأنه وقع في المحظور فإنه يحطط فإنه يحترس فإنه لا يقع في مثل ذلك أو في الشركيات أو في الكفريات أما, أما الذي لا يحترز ويحسب أنه على خير يزداد توغلا في الكفر والشرك وأيضا فيضل ويضل, ويضل وينتهي أمره عند ربه جل, جل في علاه إلى, إلى نار تلظى يدخل هذه النار خالدا مخالدا فيها ولا أخرج منها أبدا كذلك زينا الكافرين ما كانوا مكان يعملون زينا الله لهم أعمالهم سوء أعمالهم وهذا كما وصف الله جعال في غير ما وضع من الآيات بأن الله زينا سوء أعماله فرعه, فرعه حسنا حتى لا يرجع حتى لا يرد هو يرى أنه على الخليص ولذلك يكتفي بما عنده من العلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هو عنده علم ما يأخذ من, من, من, من أحد والتقليد قائده فإنه يقلد آباءه كذلك زين للكافرين ما كانوا, كانوا يعملون <تصفيق> وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وهذه هذه مسألة عظيمة جدا لأن الضاجة الفعلاء يعني يجعل في كل في كل يجد في كل قريه أكابرة فيهم اهل الاجرام من الطغيان ومن الطغيان والكبر صناديد الكفر يجد الله اكابر في كل قريه من المطرفين الذين الذين يتعالون على الانقياد والانصياع للهدى وهم يسبحون في نهر الردى وقد, وقد أظلم الله قلوبهم ووجوههم وأبدانهم وأبشرهم فإنهم يكفرون ويزدادون كفرا على كفرهم اتباعا للهوى وللشيطان وكذلك جعلنا في كل قرية أكابرة من الطغيان من السادة من القادة أكابرة مجرميها فجعل فيها من الأكابر والعظماء الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون هؤلاء الأشقياء من هؤلاء الأكابر هم أعتى الناس على الرسل ومن أعداء الرسل الوجاهة والمال الممتلئ والمكانة عند الناس تمنعهم من الانقيد والانصيع والاستسلام بأوامر الله جل, جل في علاه ما منعهم إلا الكبر والغطرصة رأيتم لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عجل يأكل بشماري فقال كل بيمينك قال لا أستطيع متكبرا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت ما دع عليه لأنه أكل بالشمال دع عليه لأنه تكبر قال له كل بيأمينك وأرشده قال ما استطيع قال ما استطعت شل تأمينه قال ما منعه إلا الكبر وكذلك جعلنا في كل قرية أكابلة وجميع ليمكروا فيها وانظر كيف الله يعلى يبين لك عملهم أنهم يمكرون وهذا المكل من دواعي الشيطان العمله الشيطان يمكرون بأهل الإيمان يكيدون لهم كيدا خفيا تزول منه الجبال لكن نحمد الله على أن الرحمن مع عباده أهل الإيمان قال الصاحب الجليل قال من كان الله معه فمن عليه من كان الله معه فمن عليه ولذلك الله تعالى طمأن طمأن أنبياءه ورسله وطمأن أولياءه أيضا قال عندما قال لموسى أهرون كلا فاذهب إنني معكما أسمع وأرى وقول لن يسأل أبي يعني ما ظنك بثنين الله ثالث هم كان الله معك فمن عليك وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يمكر بك مكرا عظيما فإنه لا يصلون لن يصلوا إليك بضر ولا بشرر إلا ما كتب الله عليك وان اجتمع على ذلك لن يصل إليك بشيء فالله العالى والمقدر هو الذي يعلم ما ينفع للعبد وما وما يضعه سبحانه جل فعلا ولذلك قال الله تعالى ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم فإن من كمال الله من عظمته أنه يرد الكيد على النحر يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فالله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الناكرين وانظر هنا في هذا الباب في أكثر من موضع من الكتاب يبين لك الله جعلها مكر الكافرين المجرمين وكيف رب العالمين يرد مكرهم فيؤتى كل واحد منهم بنقيد قصده حيث قال النبي قال الله تعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك ألي ومطهرك من الذين كفروا انظر كيف أنه الآن يبين الله رعالى بمكرهم اتفقت كلمتهم على صلب عيسى عيسى وقتل عيسى عليه السلام والله رعالى مكر بهم وألقى الشبه على من جاءهم يذلهم على مكان او أو ألقى الشبه على الشاب على, على الروايتين ولكن الأصل أن الملك جاء وأنامه الله رعالى فرفعه إلى السماء وإذا قال الله تعالى عن الذين قتلوه أنهم في حيرة من أمره وما قتلوه وما سربوه ولكن شبه لهم وقال عنهم إنهم في شك من أمرهم في وما, قتلوه وما قتلوه يقينا والذين, والذين مكروا بشعيب أو مكروا بصالح كيف مكر الله بهم فهنا الأكابر عندما يمكرون, يمكرون وفي ظاهر الحال أنهم يفوزون ويتملكون والحق والحقيقة التي تخفى عنهم لا يفهمونها ولا يعقلونها إلا أن يروا يعني مكر الله بهم بأنهم على هبة الأمر عندما يأخذوا الله أرض عزيز المقتدر أن الله هو الذي مكر بهم ويحسبون أنهم مكروا بالناس ما استطاع أن يربطوا الأرض بالسماء فالله يعالى مكر بهم خير المكرين أن الله يعالى يعني يفسد مكرهم وهذا معناه مكر بهم يفسد مكرهم ويستدرجهم على أنهم تملكوا وتمكنوا بالمكر وفي حقيقة الأمر أن الله مكر منهم بمكرهم لا أن تمكنوا بمكرهم هذا الذي حدث مع اليهود عندما مكروا بإيسى عليه السلام حاسب أنهم ظفروا به وأنهم صربوا وقتلوا وهم قالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم هم قالوا ذلك ذلك كتبوا عند ربين بأنهم قتلوا وفي حلقة الأمر أن الله تعالى قتلهم ما قتلوه ورفعه الله جلال فعلا إليه سبحانه جلال فعلا حياكم الله بارد فيكم أحسن الله عليكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها شبها لهم قال ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما, وما يشعرون فالذي الذي يزعلك ويتعبك جدا فتقول سبحان الله هذا المكر مكر عظيم مكر تزول له الجبال نعم هو مكر عظيم تزول له الجبال وعانهم في ذلك الهوى والشيطان لكن هذا المكر بنسبة لكيد الله ومكر الله بهم بأنه لا شيء يتلاشى هذا المكر والمنافق يؤتى دائما بنقيد قصده وينقلب السحر على السحر ويقلب لهم رأس المجن والمكر يرد عليهم والمكر يرد عليهم والله على كل شيء قدير فهو القاهر فوق عباده ولذلك قال الله تعالى وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وهذا أيضا نوع الاستدراج نوع العظيم من الاستدراج أن الله يستدرجهم حيث لا يعلمون واستدراج لهم بأنه يمكن لهم من هذا المكر من قلوبهم ومن أبدانهم وأبشارهم يحسبون أنهم بمكرهم قد تملكوا قد تمكنوا والله يمكن منهم نعم قال تعالى وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله الله أعلم حيث يجعل رسالته وهذه عظيمة جدا جدا جدا كما قلنا في أيضا الآية الكريمة إن ربك عليما حكيم قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله أي إذا جاء المشركين وعجزة وواضحة قاهرة باهرة فيها دلالة عظيمة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قالوا تب الجحن لنؤمن بها امين امين بارك الله فيك يا اسامه قالوا تب الجحن لنؤمن بها وقالوا لو اردتمونا ان نؤمن يقول انسلم نحن نريد أن نكون انبياء ايضا ائتونا بالنبوة والرسالة كما كما كما أوتي محمد بالنبوة والرسالة وهم قالوا منهم من يقول ذلك سخرية واستزاء ومن من يقول ذلك مصدقا لما ما لأنهم قالوا لولا أنزل هذا القناع أرجو من القاريتين عظيم فهم يريدون لأنهم حتى نؤتى مثل, مثل ما أوتيه رسول الله يقولون بذلك استهزاء وصخرية أو يقولون بذلك منهم من يقول ذلك يريد هذا في الباب. فهم لا يؤمنون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن تترى أنهم يزاحمونه في المكان أبو جاهد قال ذلك قال نحن وبن هاشف كنا كفرصير هان الله, الله فهنا يعني قال زحمنا بني عبد منافق في الشرف حتى إذا كنا كفرسير هان قالوا منا نبي يوحى إليه والله لا نرضى به ولا نتبعه لأنه خلاص ارتفع عنا درجة أن لنا بالنبوة وأنها يكون أن عندنا من نبي يعني فقالوا لن نؤمن حتى يأتينا وحي كما يأتيهم الوحي يريد أنهم علوا بالشرف عنا بالوحي نحن نريد أيضا مثل هؤلاء أن يكون لنا الوحي لذلك قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كان يمكن الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كان يمكن في قوله هنا تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته يعني الله أعلم بالمحل القابل لذلك لذلك قلنا إخوتي الكرام لا بد أن يكون للمرء عين بصيرة عين بصيرة في مسألة مهمة وش هي؟ أنا أريد أرى الاستيقاظ منكم ما هي المسألة؟ في قوله أن نستفيد فائدة عظيمة جدا في قوله الله, الله أعلم حيث يجعل رسالته هم قالوا قالوا يعني لن من حتى نوت مثل ما أتيه رسول الله نريد الرسالة والوحي كما جاءه الرسالة والوحي قال الله تعالى الله عالم حتى أجعل رسالته مما تستفيدون من ذلك ويفيدكم في حتى التعامل في زمانكم هذا ما الذي تستفيده منه فنتظر منكم دقيقة على الإجابة السلام عليكم الله يستطيع القلوب الله عن قومنا بنا ينصرون الله ذلك أنزل الرسالة جيد كلام جيد تعب المعرفة لأسم الله أصدر ممتاز نحن إجابة جيدة لكن هنا بد أن نعلم هناك أمور أخرى يراض بها نحمل هذا العالم كل خلف عدوله هبا أتت بما نريد وسبقتها المعبدالله قال تعالى مسقاط العالم بحال نو ما أعطي الله إلا نقاص سريلاته وإن نزل هذا جميل جدا يحمل هذا عالم كل خلف عدوله ينفون عن التحريف الغارين وتقول الجهرين وتحال المبطلين حق نو لابد أن نفهم بأن الله يختار من عباده وأصطفيهم وانشاء طعن الهشمي أيضا قال أبداك كلام طيب جدا في هذا الباب كنا دائما نقول للإخوة الأفاضل لا لا لا تجهرن بسوء الأدب مع العلماء ولا تتجع زنة حدك مع العلماء مهما كان منهم من أخطاء وزلل فإنك لا تدري أين هم عند ربهم جل فعلا فإن الله جل فعلا مصطفاهم ولا منحهم هذه المنحة ولا من عليهم بهذه المنة إلا, إلا لعلمه بهم وإن الله جل فعلا يضع, يضع الأمر في, في نصابه وفي مكانه وفي محله ولذلك لما طلبوا الوحي ماذا قال الله جل وعلا رد عليهم ان الله يجعل الله الله اعلم حيث حيث هيجعل رسالته سبحانه جل جلا فعلاه فانه اعلم المحل القابل لذلك والعلم ايضا اصطفاء فإن الله يعلم المحل القابل الوعاء النقي الذي يتحمل صب صب العلم عليه صبا حتى يمترئ علما واتقانا وفقهت لذلك نقول الله اعلم حيث يجعل رسالته وحمل الشريعه أو إرث الشريعة الله هو الأعلم من الذي هو أهل له ليحمله وليمتلئ به ويمكن له لذلك عداوة أهل العلم عداوة, عداوة أهل العلم تكون, تكون مهلكة ليست بعدها مهلكة يعني من عاد أهل العلم حقا قد نصب نفسه محاربا لله جلال فعله ومن صد عن العلماء فقد صد عن سبيل الله جل في علاه وهذا الذي نحذر به كثير من الأغار الأغمار الذين تمكنت الشهوى والهوى من قلوبهم وكانت لهم الأحقاد والحسد على أهل الإلم فترهم يترفعون أو ترهم يتندرون بأهل الإلم ترهم يتجاوزون على أعراض أهل العلم والله أعلم حيث يجعلوا رسالته فإن الله على ما منحهم ولا من عليهم بمسكة هذه اللغة السلامين التي لا تؤتى أي أحد أي كان إلا عن علم وحكمة سبحانه وتعالى والله خبير بأباده بصير بهم ويعلم المحل القابل من المحل غير القابل فنفس الرامع عندما, عندما طلبوا مسكة أبي جه ومن معه على سجياته وعلى طريقه قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثلما أوتي رسول الله ما فيكم وحي أعيدا ينزل علينا الوحي الله تعالى يبين المحل القابل من غيره فقال الله أعلم حتى يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغارهم هم أرادوا أرادوا عزة أرادوا, أرادوا عزة فخرا وأرادوا, وأرادوا مكانة بالنبوة قال شوفوا من حيث أرادوا يأتيهم العكس ولذلك قلنا دائما ان من سنن الكونيه ان المنافق يؤتى بنقيض قصده ان المنافق يؤتى قال سيسيب الذين اجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما بما كانوا ينكرون ما طلبوا ذلك الا مكرا والا كبرا والا اطراسا لذلك الا على قسم ظهورهم قسم الله ذورهم فقال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم بمسألة النبوة والرسالة فالنبوة والرسالة لا تأتي بقوة البدن ولا بشهرة النفس ولا بالعزوة ولا بالمال ولا بالجاه ولا بالسلطان ما تتأتد نبوة أن ما, ما, ما, ما تعتى النبوة ولا, ولا العلم إلا بنقاء القلب وصفاء القلب والإخلاص والصدق ولذلك قال ابن مسعود فإذا الله عنه قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه برسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحابه اللهم, اللهم استعمل. استعملنا واستعنا اللهم استعملنا واستعنا واستعملنا واستقدرنا انت ارحم الرحيمين فاصطفاهم لرسالتي ولذلك العلماء ايضا يعني استصفى الله اصطفاهم الله على قلوب وفهموا العلم أيضا على القلوب كما قال ابن عباس يؤت المرء الفهم بنيته لذلك خوفهم الله سيصيب هؤلاء المجرمين الذله والمهانه والهوان والعذاب الشديد في الدنيا قبل الآخرة لأنهم تكبروا وتجبروا فأرادوا عزا وكرامة من حيث من حيث, من حيث, من حيث التكبر والتجبر من حيث السيادة والجاه والسلطان كان هذا سببا في, في ذلهم وفي مهانتهم قال الله تعالى فما يرد له أن يهديه أيضا رد الأمر على على, على أن مدار الهداية والغلاية على قدرة الله جل وعلا مزار العطاء والمنع على قدرة الله جل لأن الله الذي يعطي عنا فقال قال فما يريد الله ايهديه يشرح صدره الاسلام هذا أيضا فيه دلاله أن الله أناطى المسببات بالاسباب اناط المسببات بالاسباب والنتيه مرهونه بالمقدمة وهذه سنن كونيه هذه سنن كونيه قال الله تعالى فما يريد الله ايهديه يشرح صدره للاسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء أي من أرد الله دعال به الخير قد في قلبه النور، نور الإيمان فانفسح له صدره وانشرح به قلبه ومن أراد خذلانه وضلاله جعل صدره ضيقا حرجا فطره فطره إذا سمع, إذا سمع الحق يأباه وإذا سمع الهداية يعاديها ويتكبر ويتجبر ويصد عنه وهذا الذي لم يرد له أن يطهر يعني قلبه ولذلك قال الله تعالى ما يرد له فتنته فلن له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد له أن يطهر قلوبهم فمدار الهداية والغواية على القلوب فلم يطهر قلبه فكيف فأن له الهداية لم يطهر الله قلبه فأن له الهداية صده الله عن السبيل لأنه مهما ما أحب ذلك وإما ثموت فهديناه فاستحبوا العماء على الهدى ويروا سبيل الرجل لا يتخذه سبيلة قال الله تعالى عنه يروا سبيل الغي يتخذه سبيلة فهو يتخذ الغي سبيلا ويهوى ذلك ويصبوا إليه ويسير خلفه وكلما ظهر له نجم الهداية أعرض عنه وما أراده كبرا غطرسة جحودا عنادا المهم أنه يعني علم الله بقلبه قلبه بالزيغ والروغان فأزاغ قلبه وطمس قلبه وعلاه الران وجعل عليه الأقفال والأغلاف فلا يستبصر طريقه بحال من الأحوال لا يستبصر طريقه بحال من الأحوال فما يريد له أهداء شرح الصادر للإسلام تراه من شرح الصادر إذا سمع الآية الوحيدة يرق قلبه وتظرف عينه وتراه يعني يسرع في مرضات الله جل, جل في علام فمن يرد أن ويشرح صدره الإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء يعني إذا أراد الله إضلاله وخزلانه ضيق صدره وما استطاع أن يتقبل الحق ويرده ردا عظيما كلما سمع القرآن كلما سمع الهداية ما تراه إلا, إلا صادا عنها وإلا, وإلا محاربا محاربا لها أنت تقرأ في كثير من الناس في العام يعني عندما أتكلم مع الناس على الصلاة أراهم على المقاهي الناس يذهبون إلى المساجد فأقول لهم الرجل منهم يعني الرجل يقول, يقول أنا أريد لكن أريد في نفسي ثقل شديد على أن أذهب إلى المسجد وأتوضى وأصلي فانظر كيف ان الله جعل عرق على عرقله طريقه لانه ما اراد لانه ان الله لا ليس بظلام للعبيد قال فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم فلما زاغ ازاغ الله قلوبهم فالله جل جلاله قال واضل الله الله على, على علم وعلى وعلى بصيره لما نزلت هذه الايه العظيمه قالوا يا رسول الله كيف يشرح الله صدره فقال النبي صلى الله عليه وسلم نور يغذف الله في قلب المؤمن فينشلح وينفسح قالوا هل لذلك أمارة او علامة يعرف فيها قال الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل, قبل النزول وهذا رأىه البلاقي وأن كان الساند فيه كلام لكن قد تسامح في مثل هذا والحق أنه نعم علامة ذلك نور في قلب الإنسان ما تراه إلا على الله مقبلا وما تراه للأخيرات إلا مقبلا وما تراه عن الدنيا إلا مذبرا وكلما زلت قدمه كلما تراه تعرقلا فإنه يوفق لتوبة وإنابة أو لحسنات تمح هذه السيئة أنت على ذلك أقول لك لا تتجرأ لا تتجرأ على العاصي فأنت لا تدري ما بينه وبين ربي لعل الله رزقه في نفس المعصيات الحسنة التي تمح السيئات فقمت صرات طفئ النهار من من لاحساد ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اساءت فاحسن السر بالسر والعلانيه بالعلانيه فلذلك على الاعراض دون بينا واياك قائما وانت لا تدري ما بينه وبين الله من الرفعات فقد يسقطك الله أنت لجحودك ولمكرك بالافاضل لذلك ترى بأنه قد ينشرح صدره دائما إلى الخير والبر وتراه كل ما زل يوفق إلى التوبة إلى الأوبة إلى الحسنات المحية هذا عبد مسدد موفق هذا يجعلك ترجع إلى قول النفس السلام والأزالة يتقرب اليا بالنوافل حتى احبه فإن احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يرى به واذا تبكي تضبط بها فصار عبدا موفقا مسددا من زل تراجع وان تراجع قل أول الحسنات التي الماحيات ثم يزيد الله على الحسنات فوقا فوق الحسنات وأما الآخر ما تراه يؤمر بمعروف إلا صده ما تراه يسمع آية إلا أنكرها ما تراه يرى شعير عن شعير, شعير الإسلام إلا وترى عدواته لها ظاهرة هكذا يبغض الدين ويبغض أهل الدين هكذا تراه, تراه عدوا دون, دون أن تعلم سببا لذلك ما هو إلا أن الله أغلق قلبه وعلاه الران هذا الذي أرد له فتنته فأن تملك له من الله شيئا قال ما يريد أن يضلها يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء وهذا من تمام التمثيل أن يجعل صدره في صدر الضيق الشديد كما يعله في طبقات الجو يعني يكاد يختنق وتزق نفسه فسبحان ربها العظيم مع العلو قلت أكسجين بتكون كثيرة جدا وهذا يعرفه كل من طار في السماء وهذا يشوف من قرون عدة والله يعني بيننا على هذه الحال. كانما يصعدوا في السماء يعني يقل الاكسجين ويحدث منهم ضيق ضيق الصدر وضيقه الصدر هنا معناها ان الله تبارك وتعالى عليه باب باب الهداية. قال كذلك يجعل الله الرجس على الذين لاؤم كذلك يجعل الله الرجس الرجس على الذين لاؤم هذا مثل ما يكون في صد الكافر ضيقا شديد الضيق نعم كذلك يجعل الله تبارك وتعالى عليه اللعنه والخزي والعزاب ويجعل على الكفره عار وشنار وفي الاخره النار وغضب الجبار ولا رضا بعد ذلك ولا رضا بعد ذلك هؤلاء الذين كفروا بآيات الله جل وعلا واصبحت قلوبهم مملوءه بالسواد بالكدر واصبحت قلوبهم مفتنه فلا تهتدي بحال الأحوال وإذا واذا واذا زاغ القلب زاغت الجوارح ولا محل ولا يمكن ان يهتدي من أظلم الله قلبه على هذا الطريق المستقيم قال الله تعالى وهذا سراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون أي هذا الإسلام وهذا الإسلام الذي جاء به سيد الأنام صلى الله عليه وسلم هو الطريق المستقيم والشرع القويم وهو سبيل السعادة لمن استمسك به وهو يعني الحبل المتين من اعتصم به كان في أمن من الفتنة وأمن من العذاب والأيقاب وقد بينا الله جلعال هذا الطريق بالآيات الواضحات الـ الـ الـ الـ النيرات الجدليات وقد مكن الله في قلوب المؤمنين والمؤمنات إلى الى, إلى اليقين في رب الأرض والسماوات وانهم كلما كل كل كلما تمسكوا بهذا الدين وكلما اتبعوا هذا النبي الأمين فإن الله قد فعلها يمكن لهم في الدنيا قبل قبل الاخره ويكتب لهم القبول في الدنيا قبل قبل الاخره قال الله تعالى هذا صراط ربك مستقيما الكتاب والقرآن والإيمان وسنة النبي العدنان يعني كوانوا لنا الطريق الذي نسير عليه فهو طريق مستقيم لا تعرض فيه ولا حيد الطريق المستقيم الذي خطه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهايته, نهايته جوار الله في جنات المنهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر قال الله تعالى قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إذن هذا الكتاب أيضا ما جاء مجملا فقط بل جاء مفصلا بيانا تبيانا لكل شيء فصار الطريق واضحا جليا والله تعالى جعل في استطاطي في استطاط الايمان في استطاط الكفران والنفاق والكفران ففيه وضوح وجلاء ومن اختار طريقه عالم نهايته من اختار طريقه عالم نهايته وفي حقيقه الامر من اختار طريقه فإن الله الذي اختاره له لعلمه بمحله القابل ومن صد الله من صد عن السبيل فهذا الذي علم من قلبه انه ليس محلا قابلا لالهداه بل امتل قلبه غوايه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ولو تصفحت التاريخ على الأمم السابقة التي جهدت وكفرت وتكبرت وتجبرت ترى كيف إظلام القلب فيها والله على يأتيها بالآيات الوحيدة والأخرى الوحيدة والأخرى ويفتح لهم باب التوبة باب الأوبة وباب الهداية وهم يجحدون وهم يتكبرون على آيات الله في أخذتهم العزة بالسيادة والقيادة والمال والجاه والسلطان والعبيد خلفهم فحسب أنهم تملكوا كل شيء حتى فتحنا عليهم أبواب كل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتا انظر إلى عنفوان فرعون وتمسكوا بالجاه والسلطان والغطرصة والكبر الذي ملأ قلبه وقال أليس لي منكم مسر وهذه الأنهار تجري من تحتي ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين شوف نظرته للنبي عدم توقيل الأنبياء الأفاضل لابد أن, أن, أن يفتن الله القلب فيها لما وقرته عظمته ولما عظمته آمنت به وكانت أسرع الناس إيمانا فبشرها الله ببيت في الجنة من القصر لا سقب فيه ولا, ولا نصب قالت قرة عين لي ولك أن وقع بصرها على موسى السلام قرة عين لي ولك لا تغطروا عسى أن ينفعنا ولا فكانت أسرع الناس إيمانا به ولذلك جاءت الملائكة تظللها يقال بعد ما فكان عندما يمشي منها تأتي الملائكة تظلل عليها وفتحت لها بابا من الغاب بتنظر إلى بيتها في الجنة قالت رب ابن ريبا عندك رأيتا في الجنة من في فرعون عامل ونجيهم القوم الظالمين قال تعالى له لهم, دا لهم دار السلام هؤلاء الذين ساروا على الطريق المستقيم وانتهدوا الشرع القوين لهم دار السلام عند ربهم وهو ليهم بما كانوا يعملون لهم دار, دار السلام عند ربهم يعني هؤلاء المؤمنين المتقين المتفاعلين المواع والآيات الزجرة دار السلام نعم من هي السلامة من كل شر ومن كل در ومن كل مكروه ومن كل مكر ومن كل كيد راحة ليس بعدها راحة لما قيل الأحمد متى الراحة قال عندما تطأ اول أول قدم الجنة هذه هي الراحة أيب إذن النعيم الأبدي السلمضي بجوال رب العالمين سبحانه جل جل في علامه وهي جنة عدها الله تبارك وتعالى كما قال الله تعالى غرست كلمتهم يدي عادته الاباد يصفالحين ما لعينه رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اللهم انا نسالك الجنه ومقرب اليها من عمل اللهم انا نسالك الجنه ومقرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك الجنه ومقرب اليها من قول وعمل قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أوليائه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعضنا وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا هذه نارية على المصروع أو المصحور لو قرأت هذه الآيات الجن ما يتحملها بحرم الأحوال يصرخ صراخا وهذا قدرا بالممارسة يعني قدرا وجدت حالة أمامي ما في ما وجدت قارئا يقرأ فقرأت عليه هذه الآية وجدت فزعا وهلعا وصراخ لا أتصوره عندما قلت يا معشرهم جميعا يا معشر الجني قد استكترت من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجان الذي أدلت لنا قال النار مسواكم والله انا قلت النار مسواكم سمعت صراخا تهذهزت لي الأرض من تحتي في هذا الباب فتعجبت جدا كيف يشعرون بهذه الآيات الجن, يعني الجن أفهم للقرآن من الإنس عجيب عجيب عجيب ولذلك عتبه من قال ما مالي أرى الجنة أحسى مردودا منكم هم عندما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ما من شيء من نعائمك نكذب فلك الحمد ربنا وهنا أذكر يا, يا أيها النبي لألمكة ولغيرهم يوم يجمع الله الخلائق للحساب وفصل القضاء فيقول الله على سائلا مقرعا موبخا مرضت الجن استكثرتوا من إغواء الإنس أضللتم خلقا كثيرا وهم يعني معكم في النار وقال الذين أطعوه من الإنس ربنا لقد انتفع بعضنا ببعض الجن دلونا على الشهوات فاتبعناهم وأطعناهم وانتفع الجن بناء حيث جعلناهم رؤساء ومرجع لنا عبدوهم من دون الله لفعله لا يمكن أن, أن يغزيه بخوارق العادات إلا أن يكفر برب الأرض والسمواته تعالى الله علوان كبير ونسأل الله التوحيد ونسأل الله أن يختملنا بالتوحيد اللهم السلامة السلامة وانت أرحم الراحمين ثم بلغوا الأجل الذي أجله الله لهم وهو يوم الحساب يوم, يوم ينقطع الخليل لخليله الأخلاء والمدين بعضهم من فعض النعدو وانظر إلى تبريد الشيطان قال, قال وما كان لي عليكم من سلطان. إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرخكم وما أنتم بمسرخي إني كفرت بما أشربتموني من قبل قال الله تعالى النار مثواكم قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم يضع الشيء في موضع سبحانه وتعالى فالنار منزلكم وموضع أقامتكم جميعا ماكتين فيها أبدا إلا الوقت الذي أمهلكم الله فيه وهو الوقت عند الحساب وبعد ذلك يدخلون النار لا يخرجون منها أبدا نع... نعوذ بالله من, من الخزان إن ربك حكيم في أفعاله عليم لما يذيق به الجزاء هكذا يكون أهل النيران في النيران وأهل الجنان في الجنان علم وحكمة قضت بأن المطيع الموحد يكون في جنات ونهى في مقعد صدقا أن المريك المقتدر وأما الكافر الجاحد المتكبر المتغطرس يكون مذولا مهانا في نار تلظى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العدد نعوذ بالله من الخزلان وكذلك أن بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون انظر هنا آية مرعبة ورب العزة إن وجدت أن وليك إن وجدت إن, أن أحبابك ورياءك ووجدت أن ناصريك هم أهل الفسط وهم أهل الفجور وهم أهل الحيدة فاعلم أنك منهم وأن الله ما جعلهم صحبة لك إلا أنت منه والصاحب ساحب والطيور على أشكالها تقع والقلوب تميل لمثلها وأطرابها وأقرأنيها قال الله تعالى كذلك أن يولي بعض الظالمين بعضا ويش بما كانوا يقسمون أي, أي كما مكن الله من الجن, من الجن بإغواء الإنس هذا لسواد قلب الإنس فذلك أن صالت بعض الظالمين على بعض بسبب اقتراف إمن الذنوب والمعاصي وهذه من السنن الكونية بأن الله جعلها صلت تعريم يعني من يظلمهم أو يشد عليهم أو يشق عليهم كما فعلوا فالمسألة هنا تعود على النفس وكما قلت هناك بعض الرئيات يتمسك بها ابن ثمية على ضعفها هو البين ضعفها أيضا على مسألة أن لا تشغل نفسك بولي أمرك عليك أن تدعو له على الله ينصر به لأنه بصرح ولاية الأمور تنصرح الأمة بأسرها وعليك أن تجل نفسك أنت وتنظر على ما تفعل فإن تقربت إلى ربك وأسرعت في طاعته لم يصلت الله عليك أحدا ورتب قلبه وما يلق قلبه لك وإن كنت طاغيا معاندا جاحدا ومعوجا عن طريق الهدى فإن الله يصلت عليك أعداءه فيتمكنون منك قال الحديث الخدسي إني أنا الله مالك, مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطعني جعلتهم عليهم رحمة الله ما جعلنا في طاعتك يا رب العالمين وأو ستعيننا بذنوبنا أحدا يتمكن منا جعلت جعلتهم عليهم رحمة ومن عصاني جعلتهم عليهم نقمة فنعوذ بالله من الخزان. ثم قال سلامتكم ورسلم منكم هذه الحجة التي تكون عليهم فنقف عند هذه الآية العظيمة ممكن أن تأي منها حتى نكون قد وفينا لنا قصرنا في العصر بعض الشيء يا معشى الجن والإنسا لم يأتيكم رسل منكم يخصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شاهدنا على أنفسنا وغراتهم الحياة للدنيا وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين يا معشر الجن والإنس وهذه فيها الدلالة أن الرسل جاءت للجن والإنس قد احتج بعض <تصفيق> بعض العلماء على أن من الجن رسل لأنه قال ألم يأتيكم رسل منكم يقصهم على لفه نشر قال يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم والحق أنها تعود على الإنس الرسل من الإنس لأن رسول الإنس يكون للإنس والجن في قولناpe إلا فهذا رسول الذي عمم الله رسالته كان الإنس والجن وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رسل الجن قالوا قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنسته فلما قد يولوا إلى قومهم منذري والاستفام هنا استفام في إنكار وفي تقريع وفي توبيخ وفي ذل أو في مهانة يوبخهم ربهم جل لم ألمتكم الرسل يطلون عليكم آيات ربكم الحكيمة ويخوفونكم من عذابه وعقابه الشديد عندما تلقلناه يوم الحساب وفصل الجزاء قالوا شهدنا على أنفسنا وغلطهم من حياة الدنيا طبعا ما في كذب يوم القيامة وغلطهم من الدنيا وشهدوا على أنفسهم لما يكون فيه الكذب قال الله تعالى يوم نختم على أفقائهم وتكلمنا أيديهم وتشرح لجيهم بمكانه يكسبون أينما أرسلنا الرسل وأنزلنا الكتب لأنه يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أقام الحجة وقطع المحجة ولأن الله حكم عدد لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله وزي قال وإن, وإن من أمته إلا خلفها نذير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزانته ها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذلنا وقلنا ما نزل الله شيء فالله حكم ونعد فإنه ينذرهم ويبين لهم ثم إذا كفروا وظهر العطو فيهم فإن الله ينزل بهم أليم العقابة شديد العذاب ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما عما يعمل سبحانه وجل جل في أولا أي لكل المكلفين من الخلق نعم مراتب تتفاوت في الأعمال إتقانا وتقربا وسرعة وأيضا تنفسا في الصالحات فإن كانت صالحة فهي صالحة لأصحابها وإن كانت سيئة فيجاز في عليها صاحبها ولأن الله على يعني حكيم عليم ليس غافلا ولا نسئا لأعمال العباد فهو الرقيب المطلع الحكيم الخبير عليهم سبحانه وجل رقيب على أفعالهم يحاسبهم على الصغير والكبير والدقيق والجليل فسبحانه هو الذي لا تخفى عليه خافية لا أعز عنه مسقار دارة في السماء ولا في الأرض لا تواري عنه سماع سماء ولا أرض أرض ولا جبل ما في وعله ولا ولا بحر ما في قار علام الغيب سبحانه وجل كتب كل الصغيرة كبيرة على, على العباد وارد ما عامل حاضرة ولا يظلم ربك أحدا الفائدة مستمت الله مأمين الله مأمين الله شهيد على كل شيء فما من صغير كبير من عمل الإنسان إلا هو محفوظ عليه أن الله حكم عدل لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة كلامهم بديع جدا أبا عمر كلامهم بديع لكنه ليس صحيح. لأن الله تعالى قال إلا رجالا موحيلا الرجال هنا هم رجال الإنس فقط ورجال قال وإذ سلام عليك نفر من الجن يستمعون القرآن فيكون حملة للرسالة نعم يتعلمون يكون حملة للرسالة نعم فمنهم علماء نعم الرسل لا الإضلال والهداية بيد الرحمن سبحانه وجل في علا وهو حكيم عليم يضع الشيء في موضعه من أراد الله فتنته فلن تملك له شيئا ومن السؤال الكونية أن الله أناطى المسببات بالأسباب وأن النتائج مرهونة بالمقدمات صحة القياس تمثيل بالمؤمن الحي وبالكافر الميت لا إمام بلا عمل صالح لا إمام بلا عمل صالح يقولك لما قال ان ربك اعلم بما يضل ما يضل عن سبيله واعلم بالمهتدين قال فكلوا هذا من الايمان من علامات الايمان العمله الآن الان من هذوك رسم الله علي ان كنت باتيم نقف عند هذه ان شاء الله في الدرس القادم نسال الله الله اكبر الله تعالى ان ان ان يمتعكم وان يجعلكم حرصا على هذا العلم وان ويطيب خاطركم وقلوبكم بحرصكم على على هذه الخيرات وهذه المجالس اللهم أدمها علينا وقف لنا وصف عن كيد الكائدين ومكر الماكرين وقف لنا أجمعين وانت أرحم الراحمين جزيزهم الجنة لو في أسئلة تفضلوا أدل معك يا مجدح صلى والآية وأهلها غافلون يعني فيها العزب الجهل نعم صحيح فيها العزب الجهل ردوا عنك أشخي أمجد أبا الوليد رفع الله مقامك نزاكم من الأبرار الحمد لله ردوا عنك أسماء الله عليكم آية المؤصرة نزاكم وخير من أبا الوليد تجوصنا ان تشخمجد رفع الله مقامك صلاه عليك الله, الله يا دكتور نفع... نفع الله بك الله مقامك انيس ك... في الله رضي الله الله خيرا الله, الله, الله, الله. الله ربنا بحمدك اشهد الله استغفرت ولي الله حرصا الله مقامك يا شريف جزاك دائما رضي الله عنك يا ساره جزاك الله خيرا تقول ايه ما كان باشا ان يتي الله ممتاز ممتاز يا ساره لا فض ضفوكي نعم ايضا ما كان باشا أن يتي الله لبشر وهذا دلاله واضحه رضى الله عنك يا وائل حس الله عليك ارزقك الله خيرا اسم القلوب هذا أعظم ما يكون هذه أعظم الذنوب ايات مجمله بالنقاط اسم القلوب الحقد والحسد والدغل والغل هذه هذه داهية الدواهي موظف المسلسة الحكومية تقضى مقارد من فوائز لكن مع, مع أداء ما يسمى وريوات الملف فالأعتبر القرد لو أثبت أن المال الذي سيأخذ هو حقا مقابل أداء ملف أو وريوات الملف صح ذلك ولكن القوم, القوم يستعملون إيش؟ يستعملون ألفاظ المطاطة من أجل يعني ترويج القروط قال يأتي زمان أمتي يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها فقال بالحديث دلالة على إجزاء دون الإشارة الاستطاعة لا لا صح لا لا صح وعن أتى به تطبط صلاته طيب هي موطيء اللزام بعيد من الله من يبدأ جسام وفي المنام على الأمباء قال أعمام لا ما أعرف أنها سابتة عن الشفعي لا أعرف أنها سابتة عن الشفعي تبت أنه أنبأه بالعلم ستة يحصل بها العلم أما الإخلاص هذا أمر عزيز جدا يا سارة ما أحد يعرفه لا ملك مقرد فيكتبه ولا شيطان فيفسده هذا سر بين الله وبين عبادي يوزعه الله في قلب من أشاء يا رب جعلنا رميعا من هؤلاء بخاخه الانفي بخاخه الانفي تفطر بخاخه الانفي لها رزاز ينزل في الحلق ويستطعمه الإنسان ويتذوقه فبذلك يفطر ليس هواء فقط يجوز ناخذ الذكاء البنات المتزوجه او اختو نعم يجوز يجوز ذلك ان كانت ان كانت يرثها يعني عند بعض رغم يقولون زوجها هو الذي ينلزمه فقط لكن الإشكال أنه سينزل تحت قول تعالى وعلى الوارث مثل ذلك هبوها يارثها فيلزمه نفقاتها فيسرح أن يعطيها الزكاة فليعطي زوجها الزكاة هو مخرج حل شرعه الآن مخرج يعطي زوجها الزكاة نعم لابد أن يعطي زكاة الفطري تابعة للبدن وزكاة المال تابعة للمال حالك الله ربنا ومحمدك أشهد الله إلا إلا أنت استفرق وطوليك السلام عليكم وعطي الله بك هذا عالمنا شمس دنيتنا رضي الله عنكم جميعا نلقاكم في الدرس القادم ان شاء الله السلام عليكم وبركاته.